والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عذاب جهنم إن عذابها كان غَرَامًا إنها سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذين إذا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 وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صبا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي ولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر الله أكبر